يعني كانت الرسايف المصوره رسوم لمحمود مختار رسوم لمحمد حسن رسوم لاحمد صبري رسوم لرغد عياد امم فالحاجات دي كلها بتوري الناس أهمية الكاريكاتير وان ما كانش فيه جريده بتصدر في مصر في فترة ما قبل يوليو إلا كانت لازم تحتوي على رسم كاريكاتيري طيب يعني التغطيه التاريخية أو التاريخيه لهذه المراحل من رسم الكاريكاتير في مصر لا تقتصر على القرن العشرين في حسب ولكن تعود إلى أيضا نهايات القرن التاسع عشر. ف كيف وصلتم إلى هذه المرحلة وما الذي تم اكتشافه فيه؟ يعني البداية إحنا بدأنا بملجأ ابو مضرة زراعة يعقوب صنع 1878. مم. وبعد كده وصلنا لمجلد السياسة المصوره اللي كان عبد الحميد زكي 1905. ثم مجلد خيال الظل الندخله ولا لا 1907. وممجلة اللطائف المصورة ومكالتحويم الرسوم كاريكاتير لهذا خلوصي 1915 بقول لحضرتك رحلة طويلة بتشمل تقريبا أكثر من 120 دولئية منها مخصفة في دورات من دين كتابة معددسو موجودة وفي دورات لذات موجودة على الساحة جانجلة روزا يوسف اللي يقدر سنة 25 هل هذه الأسماء التي ذكرتموها هو المشروع يشملها بما فيها من صحف ودوريات وكتب مصورة كانت تصدر فقط داخل مصر ام ان هناك بعض الرسامين او بعض كتاب الكاريكاتير كان لهم اعمال خارج مصر في صحف ودوريات وكتب مصورة خارج مصر يعني احنا دلوقتي المشروع بتاعنا بيقتصر على الشأن المصري اللي صعب جدا ان انت دلوقتي في الوقت ده تجيب حاجات من بره مصر ده طبعا محتاج تكلفة مزيعة جدا الى جانب ان الكاريكاتير في مصر قام على ايد رسامين اجانب ما كانش العكس م. يعني في البداية كان الصحبة المصرية 90 برسامين من خارج مصر وخاصة فرنسا ثم بعد ذلك جاء الرسامي لجانب الى مصر زي زي ما وصل حضرتك الرسام جوان تنتيدي لازباني زي عالي رفقي اللي هو جاركاتي زي فيه رسام كانت من جورامونيوس ده كان يوناني فهي هنا الـ الـ الاهمية ان انت ترصد ازاي الكركاتير قام على ايد الناس دي وطبعا الكركاتير وخارطه تغرب في مصر تماما بوصول الفنان الفناء الارماني الاركزاندر طار في أي مرحلة توقفت المرحلة هو المشروع؟ أولا حضرتك المشروع مقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى من 1878 وحتى 1852. نعم. ودي حاليا المرحلة اللي احنا شغلين عليها ثم إن شاء الله مستقبلا إحنا هنستكمل المرحلة الثانية من 52 وصولا إلى الوقت الراهنية يعني ما الذي ينقص هذا المشروع حتى يكتمل على الوجه التام وأيضا حتى يعني يكون له صدى على الساحة الثقافية والفنية في مصر يعني هو الحمد لله من أحد الصدى هو المشروع لصدى لأنه زي ما يقول لأول مرة أنت عندك أكبر أرشيف كاركاتيري موجود للواجهة عندك مئة ألف رات ما تم جمعهم م. وده عدد مشتوية ولكن ما ينقصنا الفترة الجانية أننا عندنا مشروعات كتير يعني عندنا مشروع لموقع إلكتروني تحت اسم ذاكرة الكاركاتير م. عندنا مشروع لإنشاء أول متحف كاركاتير افتراضي على الانترنت عندنا مشروع لإنشاء م عندنا مشروع بحثي هو دراسات بحثية يعني احنا عندنا كتب المفترض إن نتظهر على رسام الكريكتير. نعم. فلنحنا هن... ينقصنا فقط الدعم المادي يعني ما ينقص المشروع ان احنا حاليا في المرحلة القادمة هنحاول نبحث عن تمويل ووإحنا محتاجين تمويل ضخم لأنه دراسة ال المشروع دي البداية السبعة سنين لفاتو ذيك البداية أي نأخذ بشكل فردي من خلالي ولكن المرحلة الجاية بفي مجلس امناء للمشروع هيبقى في أكثر من 20 باحث مفترض يشتغل هو مشروع عشان نقدر ننهي المرحلة. دي. نعم الاطلاع على ما أنتجه المشروع يكون من خلال دار الكتب أم من خلال يعني هو من خلال ميلا. موقع هو من خلال موقع إلكتروني منفصل بيت من المشروع بيت مذكرات الكاركاتير والموقع ده يكون برعى دار الكتب المصرية وجميع مصاري الكاركاتير نعم إحنا بنتمنى لكم التوفيق ويعني إن شاء الله نكون معكم في مناسبات أخرى نتعرف على ما تم إنجازه في هذا المشروع إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا, شكرا جزيلا, جزيلاً الكاتب الأستاذ عبد الله الصوفي. ومن الأحداث أيضا المهمة التي شهدها شهر يوليو في مجال الثقافة. مشاركة كرال أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية في المهرجان الدولي لأطفال السلام الذي أقيم تحت رعاية الأميرة لالا مريم وتنظمهم جمعية أبي رقراق بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية حيث قدم 15 طفلا من كرال المركز حفلهم الأول بعد أن أطلق رئيس البرلمان المغربي نداء السلام إذانا ببدء فعاليات المهرجان وفي حضور عدد من الوزراء والسفراء وقد قدم الأطفال ست حفلات أخرى ضمن فعاليات المهرجان في مصرح محمد الخامس وبمدن الرباط الدار البيضاء وتمارة وسلا وساحة الشاطئ بمصرح محمد الخامس وتضمن الحفلة عددا من أشهر الأغاني الوطنية والتراثية التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب العربي من المحيط إلى الخليج وتنا نقفز من آخر الشهر إلى أول أيام الشهر وبالتحديد الأول من شهر يوليو حيث طرحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت استمارت المشاركة في مبادرة صنيعية مصر وتضمنت بيانات المتقدم ومجالات التدريب التي تشمل أعمال الخزف والنحاس والأركت والحلية وأيضا الأعمال الخيامية والصدف والقشرة إلى جانب شروط الالتحاق وهي أن يكون عمر المتدرب ما بين 18 و40 عاما حول مع هذا الموضوع معنا الدكتور عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية الذي يرعى هذا المشروع أهلا بك دكتور فاتحي أهلا سهلا مشروع يعني أو هذه المبادرة مبادرة كبيرة ويعني ربما تحتاج إلى وقت للإعداد. فكيف تم الاستعداد لهذه المبادرة؟ هو طبعاً الأول هي مبادرة تحت رعاية رئيسك رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعاً باسم صناعة مصر. إحنا مركز ال التمدد المصري تبدأ لمركز الحرف التقليدية بالفسات. على مدار العوامات السابقة كان دائماً بشارك في تعليم الحرف، في مشاركات في المحافظات. هنا دائماً هو على طول في هذا المجال في هذا الاستعداد. لكن أول ما ابتدت المبادرة ابتدينا أن نكسف ده ونحس زي ما حدك تفضلت قول هي المبادرة المدة 8 تشهر على مرحلتين يعني 4 تشهر ويعقو بينهم أجازة لمدة 70 ثم 4 فترة أخرى هنا ابتدت الفكرة أننا لازم نعمل توجه بشكل جيد لمدة زمنية لزمن دراسة مكثف بحيث يطلع الشاب من هذه الدورة ملم ب تعليم لحرفه الماء تستطيع تساعد الشباب آآ تأكد على هوية المنتج المصري آآ تساعد على الدخل القومي وهكذا نعم طيب المرحلتين اللي حضرتك ذكرتهم ايه الاختلاف ما بينهم يعني ماذا في المرحلة الاولى وماذا في المرحلة الثانية يعني يعني احنا بنتكلم ان هم مرحلتين بالزبط آآ العام الدراسي اللي عام دراسي آآ مرحلة ساعدات تعرف تعامل مع الخامة انتاج منتج تدريبي صغير ثم يصير مرحلة أخرى بيكون بقى ملم بهذه الخامة ملم بالحرفه ويبدأ التصور مع تكون انتاج منتج بشكل تشطيب جيد على مستوى عالي من التصميم منتج قابل للبيع نعم طيب هذه المبادرة ينتهي التقدم لها في الخامس عشر من أغسطس الذي نحن على أبوابه إن شاء الله ما الذي ينتظره المتقدم لهذه المبادرة بعد مراحل التدريب والدراسة يعني كما ذكرتم فهي أشبه بمدرسة ما الذي ينتظره وما الذي سيفيده أو يخدمه في مجال الدخول إلى سوق العمل بعد ذلك مبدئياً هو بقى كده خلاص يعني معانا جوه هذا المركز جوه هذي الصندوق التنمية الثقافية كل منتجه على المراحل بعد الانتهاء من هذي الدورة الصندوق التنمية الثقافية في جميع منافذه هيسوق هالوه دي دي اول جزء الجزء التاني ان احنا مع السمرارية ان شاء الله المتميزين منهم يكونوا نواة معانا في التدريب بإذن الله هو نتوسع فيما بعد في أكثر من محافظة وفي اكتر من مكان ان شاء الله هل في عدد محدد تنتظرونه للتقدم لهذه المبادرة أم أن المسألة مفتوحة إلى أن تتناسب الشروط مع المتقدمين؟ طيب هو عندنا برضو علشان لما نيجي نتكلم في حرفة مجموعة يتعلموا حرفة من المتوسط المجموعة من 15 إلى 20 متقدم يعني ده على بس الحرفة يتحصل لها نوع من الإتقان والصدق <تصفيق> احنا عندنا بديبتدي بست حرف هيحصل من المتقدمين اختبار بمقابلة شخصية بحيث من خلال اسدها ومجموعة متخصصة في هذا المجال ويتم فكرة ان يكون بس عنده الاستعداد لازيل الحرفة اه برضو اه الالتزام بمواعيد تواجد او الدراسة او الالتزام بالدورة اللي هي 3 ايام في الاسبوع هتبقى من الساعة 3 ل 6 بحيث ان برضو لو حد بيشتغل مع يعني بيقدر يحتفظ بالشغل لكن يكون عنده التزام بالمواعيد معانا وده نقدر ناخد هذا الشكل بشكل جيد طيب من هم المدربون والمعلمون في هذه المبادرة مبادرة صناعات مصر وما الذي يعني يمكن أن نضيفوه ل الذي يتعلم نظرياً كان أو عملياً طيب نبتدي مبادئ نظرياً أولاً الدارسة يعني أو ال الدورة هتبقى في نطاق 70% عملي و30% نظري الجزء اللي ما يسمى نظري هو معاصر مش نظري بحثي يعني لكن تعليم للتصميم لبعض النماذج التصميمية سواء هندسية أو نباتية مرتبطة بالتراث بتاعنا مرتبطة بحضارات سواء إسلامي أو آخر النقطة الثانية ان في تعال جز النظري برضو بيشمله تعليم أو بعض المحاضرات بتعريف عن الحرف تعريف عن الفنون اللي تحمل الهوية والثقافة المصرية زي الفن الإسلامي زي الفن المصري القديم وكذا الفن الكبتي وكذا يعقبه برضو زيارات للمتاحف، زيارات لبعض الأماكن المتخصصة أو القرى أو ذات النموذج الجيد بأمثلة كثيرة إذا كنا بنتكلم في الخزانة في قرية تونس إذا كان في الحرامية للنسيج وهكذا أمثلة كثيرة على م. مستوى مصد بنتجزي اللي تمثل أما الجزء العملي هيتكون بي الجزء النظر يتم بي متخصصين سواء في المجال ال المؤسسات المجتمع المدني أو أسد الجامعة المتخصصين في هذا المجال لهم خبرة ولهم دافع في ذلك أما الجزء العملي فهيتم برضو من خلال الاستعانة بالمتدربين والحرفيين هم ذاتها خبرة كبيرة في مركز الفستات على مدار أعوام كبيرة نعم. اسمح لي أنا أتحدث أحيانا بلسان يعني المتقدمين لهذه المبادرة التي ينتهي تلقي الطلبات فيها يوم 15 أغسطس مبادرة صناعية مصر ما الذي يمكن أن يقدم للمتفوقين أو يعني أصحاب المهارات العالية في نهاية هذه الدورة؟ بالتأكيد لن يكون الجميع بالمستوى نفسه فهل هناك مكافآت، بعثات، ما إلى ذلك من حوافز والتشجيعية للمتفوقين في هذه الدورة أو هذه المبادرة؟ هو يعني المفروض المجموعة اللي تكون متفوقها وتتميزة جدا هم سيبقوا معنا وانا قلت في الحضارات الحالة هذه النواة هم اللي يدربوا المجموعة القادمة يعني ده, ده بشكل جيد وطبعا التدريب بأجره كل حاجة يعني نه. ده شكل ثابت طيب ما الذي يقدمه أيضا صندوق التنمية الثقافية في مجال يعني هذه الأعمال الفنية إلى جانب المبادرة بحيث يخدم على هذه المبادرة سواء في مجال أعمال الخزف أو النحاس أو الأركت أو ما إلى ذلك أنا أول ما ينتهي برضو حتى الدارس إحنا عندنا نصدين المركز مفتوح له سواء ازا كان ممكن في كذا مقترح ازا كان المركز هيمده بالخنات وهو بيشتغل ويبقى له شريك في جزء من الربح او الجزء التسويق اللي هيتم او ازا كان هو عايز يبتدي يستخدم الورش والاماكن اللي موجودة في الفصات برضو هتبقى مفتوحة ليه بشكل جيد وبرضو المنافذ موجودة مشاركتنا هنبتدي نعمل معارض سواء مشاركة من المنتجات اللي موجودة من معارض داخلية او خارجية خارج مصر هيبقى معنا على طول الدارس أو الدارس بالنسبة لهذه الدورة نعم نحن في النهاية نوجه لحضرتك جزيل الشكر على وقتك وعلى هذه المداخلة التي طرحنا فيها النظر على مبادرة صناعية مصر والتي يعني فتح باب التقدم للدراسة أو للتحاق بها في بداية شهر يوليو وينتهي التقدم يوم 15 عشر أغسطس شكرًا لكم دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية شكرًا لحضراتكم لاستماعنا أشكركم شكرًا أخواتنا ومنزلنا مع حصاد شهر يوليو الثقافي نتحرك قليلا إلى الأمام في هذا الشهر وبالتحديد يوم السبت السادس من يوليو حيث افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدين وزيرة الثقافة ونظيرها الدكتور محمد داوود وزير الثقافة اللبناني في حضور النزيه النجاري سفير مصر بلبنان والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية افتتحوا فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع الصيداني في منطقة الحمراء برأس بيروت وربما لهذا الموقع أهمية خصوصا أن المقر موجود منذ فترة في هذا المكان ولكن تم افتتاحه بعد إعادة تطويره وتأهيله في أعقاب توقف دام لأكثر من ثماني سنوات شامل الافتتاح احتفالات في الأوساط الثقافية اللبنانية حيث قدمت حفلات فنية من بينها عرض لفرقة التنورة احتفالا بالافتتاح ويعد فرع هيئة الكتاب ببيروت جسرا للتواصل الفكري والثقافي بين الشعبين المصري واللبناني ويعزز أيضا من الوجود المصري في قلب بيروت وهو ما تسعى وزارة الثقافة المصرية لتحقيقه لضمان الاستراتيجية العامة للدولة لاستعادة الريادة المصرية في مختلف المجالات الثقافيه والفنون دلوقتي تقدر تطلع كارت ميزه من فروع البنك الزراعي وتدفع كل مدفوعاتك الحكوميه بيه اسال عن كارت ميزه في اقرب فرع او اتصل على 19080 البنك الزراعي المصري البنك اللي فيه الخير تطبق الشروط والاحكام نتحرك أيضا للأمام في شهر يوليو وبالتحديد العاشر من يوليو وايضا من أبرز الأحداث الثقافية والعلمية في مصر إعلان مؤسسة سيمنز شتيفتونج عن الفائزين في مسابقة تمكين الأفراد لعام 2019 من القاهرة وهي المسابقة التي تهدف لدعم رواد الأعمال حول العالم بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للناس في المناطق النام هي اعتدمادا على حلول تكنولوجية مبسطة شارك في المسابقة تمكين الأفراد حوالي 800 مخترع من 86 دولة وقد وصل منهم للنهائيات 11 مشروعا وتم اختيار الفائزين منهم وتوزيع الجوائز في حفل أقيمة في هذا التاريخ وبلغت الجوائز 180 وثمانين ألف يورو بالإضافة لمن لمنح المشروعات الأحد عشر عضوية حصرية في الشبكة العالمية التي تدعم رواد العمل الاجتماعي والمخترعين لتطوير حلول تكنولوجية ويعني في هذه الدورة وفي هذه المسابقة يعني كان هناك عدد من الفائزين من عدة دول وذهب المركز الأول لفائز بالمشروع وهو بنغالي لمواجهة مشكلة نقص الطاقة من خلال نموذج الطاقة النظير بالنظير أما المركز الثاني فقد ذهب لمشروع أمريكي لحلول الرعاية الصحية بأسعار معقولة في الهند ورواندا. المركز الثالث ذهب لمشروع أردني لدمج المهمشين من ذوي الإعاقة السمعية في عملية التعلم في شهر يوليو ارتبطت الكثير من الفعاليات الثقافية بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952 وشملت هذه الفعاليات ورش عمل وندوات الزميل محمد سالم غطى إحدى هذه الفعاليات من خلال التقرير التالي أخوة الأصدقاء في كل مكان أهلاً ومرحبا بكم وخلال شهر يوليو اهتمت الاوساط الثقافية والفكرية في مصر والدول العربية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وألقت معظم الندوات والاحتفاليات الثقافية أضواء جديدة على هذه الثورة وقد نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة تحت عنوان ثورة 23 يوليو أضواء جديدة في عيون الباحثين. تحدثت الندوة عن عملية التاريخ لثورة 23 يوليو عن طريق الوثائق والكتب والمؤلفات وكيف تناول المبدعون والمؤلفون هذه الثورة وكيف قيمها. تحدث الأستاذ عبد الله سراج الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. الهباعات الهباعات في زباط تنين كانت القطاعات بتعندهم القوات اللي بيحركوها موجودة في الصين على ما أذكر. كان جن بعد ذلك لعب فما وجدوه من زباط جاهزين عندهم قوات غيرة مخيرة أو مخيرة تتحرك هي دي اللي سهمت في إزالة النظام القديم في هذه عاد الحركة وكان من ضمن هؤلاء ويمكن على رأسهم بالدور الاستثنائي اللي لعبه هو يوسف سدي. أولا أنه يوسف ضيوف مختلف عن بين أعضاء مجلس الصورة أو معظمهم في حاجة معينة. هو من سن أكبر. هو من مواليد 1910، دخل إلى كلية الحربية بادي. ما كانش منجيل اللي هو كان أكبرهم عبد الناصر وزكريا محي الدين لما دخل. لكن الباقيين كلهم حتى كان أصغر من عبد الناصر. فهوا كان آدم منهم وعنده خبرة أكبر في الجيش. وفي نفس الوقت هو ما كبير قوي زي اللي هو محمد ناجي هو يمكن ده السبب في إن هو كان تلاطف بزبط الأحرار متأخرة يعني هو ما ما كانش مؤنس بعضه مؤنس تنظيم الزبط الأحرار وما عرفش وحتى مش في الأول إنما واحد من الزبط الأحرار من الصف الثاني والتالت كان يعرفه ف وكان هو ده رستاتو اللي كده في كلية حربية فعرض عليه دخول تنظيم الزبط الأحرار فدخلوا في سنة واحد وخمس. أكتوبر 51 وخمسين ودخل مستمر فترة إلى إنه لعب بهذا الدور الاستثنائي؟ وعشان كده هو ما كانش في مجلس كثي الصورة ولكن ضم مع ثلاثة آخرين بعد الثورة بأسابيع في منتصف أغسطس 52 ثم ضمن بسبب خلاف يعني حوالين إلى أين تسير الصورة؟ ودا يعني القصة طويلة ومش عايز يعني أقولها يعني يعني في الكتاب والحقيقة البحث عملت طبعاً مشكور في إن هي تقرأ لأحداث ما لهاش وسيلة قيام تنظيم الصفات الأخرى بنفس التطوره مفي الكلام ده مش موسع يعني هم ما ما تنظيم علني بيحدثها بشكل رسمي وبيعد يعني الأوراق واتعلق كل الوثائق القليله اللي موجوده عن الفتره دي هتلاقوها في المتحف الحربي خالص ب 23 يوليو فهنا الباحثه ما عندهاش غير روايات شفويه فلان قال وفلان قال سواء كتبها أو نشوف حد عمل معاه حوار او لو بنطون في عمره وقابلناه هي دي المصادر مصادر كلها يعني كلها حكايات ما فيش حاجه رسميه او موثقه ممكن يروونها فمعظم الأحداث اللي بيطرد لك في الدولة عملية مرهقة جداً لأنه لأنه الرواية متضاربة دوبر صدر. الشخص الواحد عنده روايتين، أنا ورسادات عنده رواية بيقول فيها إنه يصد ما كانش لو يدور وصل، أبي أنا جاب كسرته. ويناسب دوره اللي عبد الحكيم عادل وين في بعد كده لاحقاً في حديث راح أيل زي ما بتوضح البحث يعني أيل اللي هو ليه دور أساسي. و الناصر على الدور ده لاحقا سنة 62 يعني الموضوع معتمد كله على الشهادات الشفوية عشان قدر تتم على كل تقول الحاجات دي عشان نعرف إلّا حصل على الأرجح لأنه إحنا نتكلم عزبط الحرب نتكلم عن لهم باعتبارهم واحدة واحدة كما لو كانوا حاجة واحدة هم ناس فعلا متعاونوا مع بعض وعملوا عملية ضرسة وصعبة, وصعبة وفجور صعبة وكانوا تقديرهم لنجاح حوالي 80 يعني هم نفسهم ما كانوش عندهم يعني اوامة عظيمة ان هو الموضوع ده ناجح ناجح وساكل و هنعملوا و هنعملوا و هنعملوا و هنعملوا و هنعملوا اخواتنا عرضنا عليكم حصاد شهر يوليو الثقافي وسعدت بكم من امام المايكروفون محمد سمير وبلمساته الفنية على هندسة الهواء مصطفى عرفاء وإخراج الحصاد لمنا مصر لو عايش برة مصر أو جوه مصر بس بعيد عن أهلك وإيلتك وعايز تعمل حوالات أو تحويلات لأي مركز أو قرية البنك الزراعي موجود في 1210 فرع يعني أقرب بنك ليك وعلى بعد خطوتين من. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير تطبق الشروط والأحكام الخمسة ونصف صوت العرب على هذه الموجات المتوسطة 621 كيلو هارتز الـ FM 116 من عشرة في القاهرة الكبرى على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11,766 ميجا هيرتز وعلى هودبيرد بتردد 12,654 ميجا هيرتز على موقعنا الرسمي على شبكة الانترنت www.egradio.eg صوت العرب إذاعة كل العرب أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم وإليكم الفترة الإخبارية الرابعة جولة المساء الإخبارية تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار يليها أسماء في الأخبار ثم أشقاء على الطريق وفي الختام نوفيكم بملخص لأهم الأنباء هذه أولا نشرة الأخبار يقرأها عليكم وائل الدمنهوري في هذه النشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة على إنشاء قواعد بيانات كاملة لمصر لتسهيل حياة المواطنين الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع يشارك ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط. وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة يؤكد أن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجهود الدولية لتعزيز استقرار المنطقة والولايات المتحدة تطالب ألمانيا بالانضمام إلى قوة بحرية لضمان الأمن في مضيق هرمز وستصعد الأزمة مع إيران الوساطة الإفريقية تطالب بالإسراع في الوصول إلى اتفاق سوداني حول الإعلان الدستوري والحكومة المدنية المنشودة الناطق باسم الجيش الوطني الليبي يؤكد رصد مكالمات هاتفية تثبت للعالم تورط أنقرة والدوحة في زعزعة الاستقرار داخل ليبيا هذا وبالنشرة طائفة أخرى من الأنباء الأنباء بالتفصيل من صوت العرب من القاهرة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حرص الدولة على تطبيق الرقمنة وإنشاء قواعد بينات كاملة لمصر وذلك ليس فقط لمكافحة الفساد ولكن لمساعدة المواطنين وتسيل حياتهم مطمئنا المواطنين بأن كل بياناتهم يتم التعامل معها بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة جاء ذلك خلال جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة وقد أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة على الأسئلة التي طرحها الشباب في مختلف المجالات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد حفلة تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وكرم الرئيس بعض النماذج الواعدة من الخريجين الذين تلقوا تدريبا مكثفا في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتضمنت جلسات اليوم عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة التي تعنى بالارتقاء بحياة المواطنين خاصة في القرى والنجوع يشارك الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والوفد المرافق له خلال زيارة الحالية للعاصمة الموريتانية نوكشوت يشارك ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني المقرر إقامته غدا خلال اجتماع أمني دولي تواصل اليوم في البحرين، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية، واطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سلسلة الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة منسوب التوترات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية. يأتي ذلك فيما طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى قوة بحرية للمساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز وسط تصاعد الأزمة مع إيران. في اليمن حققت قوات الجيش مدعومة بتحالف دعم الشرعية تقدما جديدا في جبهة حجر غربية محافظة الضالع جنوب البلاد إلى ذلك قتل عشرون شخصا من ميليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون خلال عملية تمشيط واسعة نفذ الجيش اليمني في أوكار الميليشيات شمال المحافظة يأتي ذلك فيما تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية في الجيش اليمني اليوم من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربية محافظة حجة في طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن بلاده ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية وضمان تمكن تهران من بيع النفط والحصول على عائدته هذا وقد أقرت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية خطة لحذف الأصفار من عملتها واستبدال الريال الحالي بالتمان الإيراني إلى الشأن السوداني وجديد التطورات حيث شدد المبعوث الإفريقي محمد حسن ولد البات على ضرورة إسراء المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى اتفاق حول الإعلان الدستوري للتوصل إلى الحكومة المدنية المنشودة متوقعا إنجاز الاتفاق بين الطرفين حول تلك الوثيقة في غضون أيام بدوره أدان الوسيط الإثيوبي محمود درير وبعثة الاتحاد الإفريقي بشدة قتل تلميذ كانوا يشاركون في مسيرة سلمية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، مطالبين بمحاكمة الجناة. حول شأن الليبي كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن مكالمات هاتفية تم بين عناصر القاعدة ومسؤولين من تركيا وقطر بينت تلك المكالمات أنه تم بيع أسلحة تركية لميليشيا حكومة الوفاق بأموال قطرية وأكد المسماري أن هذه المكالمات أثبتت للعالم تورط أنقرة والدوحة في زعزعة الاستقرار داخل البلاد. على الصعيد الأمني أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة الليبية أن قوات السلاح الجوي استهدفت منصة صواريخ شرقية طرابلس استخدمت في قصف وتعطيل مطار معطيقة أيها الإخوة نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدعو لاتخاذ مواقف دولية توقف جرائم إسرائيل وتحمل فلسطينيين والصين تدعو المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في إعادة البناء أيها الأخوة من صوت العرب نجدد التحية أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتكليف الأمانة العامة للجماعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك للعمل مع الدول لصدار مواقف وضحة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية لسلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة يأتي ذلك فيما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البناء في الأراضي المصنفة جيم حق للفلسطينيين غير قابل للمقايدة مع الاستيطان الإسرائيلي أو المساواة فيما بينهما منددا بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعطاء ترخيص لبناء ستة ألاف وحدة استيطانية للإسرائيليين في الضفة الغربية مشددا بأن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد. حول شأن سوريا كذا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا. أن القتال العسكري في شمال شرق سوريا أدى إلى تشريد المدنيين داعيا المجتمع الدولية لاتخاذ إجراءات. منسقة لمساعدتهم ودعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي في البلد في بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تدمير نفق يستخدم للتخفي والهروب من قبل الإرهابيين في مدينة الموصل بمحافظة شمالية البلد يتهد فيما أفاد مصدر أمني بتفجير مخلفات حربية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار أعلنت آيرلندا اليوم أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي البريكزيت بدون التوصل إلى اتفاق سيكون أمرا كارثيا بالنسبة للسلام داخل أراضيها يذكر أن الرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواصل زيارة لآيرلندا لبحث بريكزيت بدون اتفاق استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام باد للاحتجاج على ما أسمته انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الهند على الخط الفاصل في كشمير ما أسفر عن مقتل مدني باكستاني وإصابة آخرين بجروح أعربت سول عن قلقها العميق إزاء إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية قصيرة المدى مؤخرا مما قد يعوق الجهود الرمية إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية أيها الإخوة وننهي نشرتنا بهذه الطائفة من العناوين المتفرقة مصر والأردن تعملان على تعزيز أواصل التعاون في مجال النقل البري لتسهيل عمليات التنمية الاقتصادية بكين تصف المحادثات التجارية مع واشنطن بأنها بناء وتعلن عن جولة جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل لحل المسائل العالقة الأمم المتحدة تدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام والذي يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها اجتماع وزراء خارجية رابطة جنوب شرق أسيا أسيان في بنكوك عاصمة تايلاند، واجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا لاعتماد المدير العام الجديد أيها الأخوة كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من صوت العرب من القاهرة قرأها عليكم وائل أدمنهوري رئيس التحرير عالين العربي الفترة الإخبارية الرابعة جولة المساء الإخبارية تتواصل معكم من صوت العرب من القاهرة في الاخبار درونز، المروحيات المتناهيه الصغر فيما اعتبره المراقبون سباق تسلح من نوع جديد بين واشنطن وموسكو بدأت القيادة العسكرية الروسية تعميم نظام دعم لوحدات القتال البري بالمروحيات المتناهية الصغر والتي تعمل بدون طيار مني درونز والدفع بتلك المنظومات إلى خطوط المواجهة الأمامية على الجبهات السورية ومناطق المواجهات الأخرى المحتملة لا سيما تلك التي تشهد أعمال مكافحة إرهاب وجاء تحرك القيادة الروسية في هذا الاتجاه إثر إعلان الولايات المتحدة عن اعتزامها تزويد وحدات المارينز ومكافحة الإرهاب الأمريكية بمروحيات الميني درونز. وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، فإن المروحيات الروسية المسيرة المتنهية الصغر لن تقتصر على مهام الاستطلاع التكتيكي فقط، بل سيكون لها القدرة على حمل شحنات متفجرة بفضل مروحياتها الرباعية القوية وهو ما سيمكن وحدات القتال البري في كل الفيالق والتشكيلات الروسية من العمل بكفاءة أعلى في مسارح العمليات بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب والإبرار الجوي والإسقاط وأعمال الصائق البحرية ومن واقع تجربة القتال الروسي ضد عصابات الإرهاب في سوريا تبين مدى الحاجة إلى منظومات استطلاع تكتيكية للمهام العملياتية الصغرى التي تباشرها الوحدات الروسية العاملة في سوريا. ويرجع تاريخ التفكير في تسليح وحدات المشاه والعمليات الخاصة بالطائرات المسيرة المتنهية الصغر إلى عام 2015 عندما فكرت القيادة العسكرية الأمريكية في تطوير هذا السلاح لأغراض الاستطلاع التكتيكي الوحدات المارينز. وفي فبراير الماضي أعلنت واشنطن بدء تجربة نشو وحدات من تلك الطائرات على كتائب القتال البري الأمريكية العاملة في أفغانستان وقد تعاقد البنتاغون في وقت سابق من العام الجاري على شراء 9000 مروحية مسيرة صغيرة مني درون لتعميم استخدامها في فصائل وسرايا مشات الأسطول المارينز كأداة استطلاع محمولة بأيد الجنود كأداة استطلاع محمولة بأيدي الجنود للقيام بمهام الاستكشاف التكتيكي للارتكازات المعادية قبل الشروع في اقتحامها المروحيات الجديدة من ميني درونز لا يتجاوز وزنها 1.16 أوقية وقادرة على التقاط الصور الحية وإرسالها إلى مطلقها بكفاءة كذلك فهي تتميز بهدوء محركها بما يجعل تحليقها غير ملحوظ في أجواء مسارح العمليات ويطلق البنتاغون على تلك المروحيات الجديدة اسم الضبور الأسود وستكون في نسختها الأولى لأغراض الاستطلاع فقط بدون إطلاق نار كما يتم إطلاقها ميدانيا بشكل يدوي بسيط حيث لا تحتاج إلى منصات إطلاق خاصة ويقول الخبراء إن مروحيات ميني درون ستكون الصديق المفضل لأفراد وحدات المظلات حيث سيسهل على المظلين طيها واستحابها في عملياتهم وإطلاقها بعد هبوطهم على الأرض وتوجيهها صوب مواقع التقدم لاستكشاف العدو قبل الاشتباك معه وبإمكان الدبابير السوداء التحليق الاستكشافي لمدة 30 دقيقة مع إمكانية استدعائها أو إعادة إطلاقها بعد الشحن مجدداً ويقول خبراء التسليح في قوات المارينز إن اختبارات تجريبية تكتيكية قد أجراها اللواء 82 مضلات في الجيش الأمريكي هذا العام في بعض مناطق العمليات في أفغانستان على هذا السلاح الجديد أثبتت أهميته وهو ما شجع البنتاغون على تعميم هذا الابتكار الجديد بحلول إبريل 2020 في كل تشكيلات القتال البري الأمريكية ما بالأخبار أعدت هذه الحلقة جهين دياب قرأتها على حضراتكم نيفين سعيد عند إذا عي سماح سمح وصفه أيها من صوت العرب من القاهرة نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الرابعة جولة المساء الإخبارية <تصفيق> على دروب الوحدة العربية وعلى شطان التعاون العربي المشترك نلتقي و أشقاء على الطريق الإعداد والتقديم تهاني علامي أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله عقد مركز سلمان زايد لدراسة الشرق الأوسط مؤتمره السنوي الأول بالقاهرة تحت عنوان رؤية 2030 بين الواقع والمأمول وتحت شعار القاهرة والرياض شركاء نحو شرق أوسط أوروبي جديد المؤتمر. عقد برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وبحضور الدكتورة عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حول ما جاء. خلال هذا المؤتمر وما تم الاتفاق عليه تدور حلقة هذا الأسبوع وضيفي اللواء الدكتور محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية سيادة المستشار يعني بداية ما تم مناقشته خلال هذا المؤتمر وجدول أعماله أفيد الحياة لحضرتك والسادة المستمعين والحياة كان في شخصيات فعلاً ما أعتقد كان بعض الاسادة الوزراء وحضرتك زكاتيهم كان عنده بعض المشووليات أو كده يعني في ظروف ما حضروش ولكن كان فيه ناس مثلا مركز اتخاذ القرار دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان سيد حضر المهندس زيادة التواب كان موجود وبعض الشخصيات الأخرى سفير محمد العرابي والوزير الخارجية الأسبق والسيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وبعض سيد الضيوف من المملكة العربية السعودية الموضوع هذا المطمر طبعا موضوع التنمية المستدامة وأنا تصورت أن هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الأمة العربية أتصور أنه لا يعني صوت على صوت التنمية مطالب التنمية في هذه المرحلة موضوع مهم جدا جدا جدا خاصة المعروفة المرهاب يؤثر على معدلات التنمية وفي نفس التوقيت فإن التنمية في هي أحد, الآليات أحد الآيات الأساسية ليس القوة العسكرية فقط ولكن التنمية أحد الآيات الأساسية لمقاومة ومكافحة الإرهاب وصيرة الأمن القومي العربي ده شيء مهم جدا جدا عشان كده هنا تنبع أهمية أن نكون مؤتمر لخاص بيئة التنمية المستدامة التنمية المستدامة لها أدف تنمية المستدامة المعلنة من الأمم التحدة حوالي 17 بلد معروف كنون في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن سواء المسكن الملبس الناحية الصحية العلاجية تعليم وغذا والو توفير المرافق توفير فرص عمل كلها تختص بالاحتياجات الأساسية لأي مواطن لإجراء التنمية عشان يتم تحقيق هذه الأهداف لابد من الإسراع في موضوعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة ونعايزه.